فذكر م و س ف ع ت ا ل ذ سيذكر ك ر ى م ن يخشى ي و ت ج ا ب ل أ ش ق ا ل ذ ي ي ص ل ا ل ن ا ر ا ل ك ب ر ى ث م ل ا يموت ي ف ه ا و ل ا ي ح ي ا قد أ ف ل ح م ن ت ز ك ى و ذ ك ر اسم ر ب ه فصلى ب ل ت ؤ ث ر و ن ا ل ح ي ا ة الدنيا و ا ل آ خ ر ة خيرو وابقى إ ن هذا لا ل ص ح ف ا ل أ و ل ى ص ح ف إ ب ر ا ه ي م وموسى الله أ ك ب ر الله أ ك ب ر سمع الله لمن حمده و ربنا ولك الحمد الله اكبر الله أ ك ب ر Allahu akbar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 م ا أ ي ه ا ا ل ن ا ب ل س ن للعلوم الاسلاميه ع أ الله, أكبر. الله الله أكبر أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أ ك ب ر الله اكبر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 الله الصمد ل ل ه ا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د ا ل ل ه أ ك ب ر الله اكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد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 تباركت ربنا وتعاليت ربنا ا لك ل ح م د على ما قضيت و ل الشكر على ك ما آقيت ن س ت غ ف ر ك ا ل ل ه م من جميع ا ل ذ ن و ب و ا ل خ ط ا ي ا ونتوب إ للعلوم ي ا ل م س ل م ا ل م كان ي ه م كان و م م ع ذ ب ب ا في ق ر ه ف ا ر ف ع ع ن ه ع ذ ا ب ك يا رحيم ا ل ل ه م إنا ن س أ ل ك إ ي م م ا ا ا ن ك للعلوم ا ويقينا صادقا ا ل ه م ا ج ن من ا عبادك ا م ل ح د ي ن ا ل ل ه أحيي ا ل ل ه م ا ح ف ظ ن ا ا ب ل إ س ل ا م ق ا ئ م ي ن ا ل ل ا م اعطنا ولا تحرمنا اكرمنا ء ولا ا ا ل ح س د ي ن ا ل ل ه م ا ج ع ل ن ا م م ن ت و ك ل عليك ك ف ف ي تهنا س ت ه اكرمنا ف ه ل ل ه م ا غ ف ر ل ن ا اكرمنا ولا تهنا و ج د ن ا و ك ل ذلك ع ن د ن ا ا ل ل ه م اقبل ت و ب ت ن ا و ث ب ت أ ق د ا م ن ا و س س د د ل ن اجتماعي ا ل ل ه م تقبل منا صيامنا و ق ي ا ا م ن ا ل ل ه م ا ج ع ل الصيام ا ل و ق ر آ ن ش ا ف ع ي ن لنا ب ر أرحم ح م ت ك يا ا ل ر ا ح م ي ن ا ل ل ه م إنا ن س أ ل ك الإخلاص ا ل في ق و ل و ا ل ع م ل ا ل ل ه م من ا ل شركه ك و ا ل ش والشقاق والرياء والنفاق وسوء الأخلاق ا ل ل م ا ل أ الأخلاق لا ي ه د ي ل أ ح س ن ه ا إلا أنت دعويه ئ ا لا ي ص ر ف ر ب س ي ئ ه ا إ ل ا أ ن ت ا ل ل ه م ع ل م ن ا ما و ن ا ب م ا ع ل م ت ن ا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 شركه ا ل ل ه م لا ت د ع لنا ذنبا إلا ذنبا غ ف ر ت ه ولا هم إلا همما فرجته و ل ا د ي ن ا إلا ق ض ي ت ه ولا م ر ي ض ا إلا ش ف ي ت ه و ل ا م ب ت ل ا إلا ع ا ف ي ت ه ه ا ل ل م فرج هموم ا ل م د ي ن ا ل ل ه م ارزقهم من حيث ح ي ت س ب و ن ومن حيث ح ي لا ت س ب و ن يا ولي يا قدير ا ل ل ه م إ ن ا ن س أ ل ك ا ل ج ن ة و م ا ق ر ب إ ل ي ه ا من ق و ل أو ع م ل و ن ع و ل ل ه م من ا ل ن ا ر قرب وما إ ل ي ه ا م ن قول شباب ونساء المسلمين اللهم ردهم إ ل ي ك ردا جميلا اللهم اصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اصلح أ ح و ا ل المسلمين في كل مكان اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين و س ل ا ح ه م عليهم ا ل ل ه م ا ج ع ل ه م ع ب ر ة للناس أ ج م ع ي ن ا ل ل ه م عجل ب ا ل ف ر ج و ا ل ن ص ربحيه ل ن ا ل م س ت ض ع ف ي ن ا ل م س ل م ي ن ف ي كل مكان ب ا ل ن ص ر ب ا ل ن ص ر ا ل من ب ي و ا ل ف ر ج ا ل ق ر ي ب يا ق و ي ي ا ع ظ ي م يا ك ب ي ر ي ا قدير ا ل ل ه م م وفق ا م يا ذا الجلال و ف ق جميع و ل ا ة أ م و ر ا ل م س ل م يا ن للعمل ب ك ت ب ذا الجلال والاكرام من سخطك و ب ع ف و ك من عقوبتك و ب ك منك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما أ ث ن ي ت على نفسك وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن الله أ ك ب ر الله اكبر الله 「ああ